استكبارا في الأرض ومكر السوء استكبارا في الارض ومكر السوء ولا يحيق المكر السوء الا باهله ولا يحيق المكر السوء الا باهله فهل ينظرون إلا سنه الأولين فَأَنَّى يُنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَزْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا